نظم العقيدة الطحاوية للشيخ محمد بن الدناء لجودي الشنقيطي. الحمد لله القديم الواحد من باعث رسل فطح الجاحد صلى وسلم عليهم أجمعين وآلهم وصحبهم والتابعين وبعد فالمقصود نظم ما جمع من العقيدة الطحاوي والتابعين الله واحد وقادر ولا ربا سواه لا شريك مسجلا لا مثل اول واخر بلا بدء ولا نهاية جل على وكل شيء هالك إلا العلي والعجز عن إدراكه أمر جلي حي ولا لا يَمُوتُ خَالِقٌ بِلَا حَوَاجٍ وَقَيُّومٌ وَرَازِقٌ إِلَٰهٌ مُّمِيتٌ بَاعِثٌ صِفَاتُهُ تصفي آزل وآبد بها أورف وهو السميع والبصير والخبير يحتاجه الخلق بأمره يسير ويعلم السر وأخفى قد أقدار أرزاقا وأجال الورى أمار بالخير وعن شر زجر وهو يغر فاعلا لا من حضر بعدله قذال عذب ابتلى بفضله نصار أسعد الملاء لحكمة جليلة هدى أضل لله لا ندا ولا ضد أجل ولا معقبا لحكم إذ يشاء ولا يرد ما قضى ويخفى تشاف يرضى ويضب وليس كالبشر وواصف بذلك المعنى كفقد عالم المصير كل يسرا لما له قلقه وقدرا وحكمه القدار لا نبي لا ملك قد علم ماذا مفصلا والمصطفى النبي خاتم الرسل وهديه للإنس والجني شمل إمام الأنبياء صفوه البشر منه كما الياقوت من جنس الحجر من ادعى من بعده وحيا كفر كقوله القرآن من قول البشر قلت وبالخلق يقول وهو لتاويل عن الكفر يوزع وهو معجز كلام الخالق منه بدا من دون كيف حقيق ازاله على نبي الرحمه لهدي اصلاح يوم من الامه ورؤية الله لاهل الجنه حق بلا كيف بدون مديت بلا تأويل ولا توهم وفق الحديث والكتاب المحكم ولا تهم فهم الذي العقل قصوا عن فهمه فذاك للشك يج ونزه الحق عن الاغراض جل عن جيهة عن الحدود والمثل وهو بأحمد سرى بلم ترى وأما الانبياء كلا إذ سرى يقاضة بشخصه ثم عرج إلى كما يشى ثم خرج من بعد أن أوحى إليه الله جل وبالغ المقامل على ووصل وحوضه عنه يذاد الفاسقون من ذاقه لا يوم الدهر يصون وبالشفاعة لأهل المحشر قد خصه الله كما فيه القابري واستاتح الجنات إذ أرض العلي وبعده كل نبي وولي والله قد اخذ كل البشر في عالم الذري بعهد السدي وهو على الدين الصحيح فقرأ كلا وقل المُرسل أعزاك كرامة الولي حق وكفرنا في الوجود مُد دعي الغيب القدر ومعجزات الرسل بعد البعفة تجيب لذعنان كل المل في اللوح بالقلام خط ما قضى فلا يكون غير ما شاء ومضى ولن يصيب العبد غير ما كتب من قادر ولن يرد ما وهب وعرشه ترفعه ثمانية كرسيه فوق السماء العاليه وهو غني عنه وعن خلق على عن منه نفع يطيقه الملاء واتأخذ الخليل خلا كلما موسى الهادي رأى تكلما من نوره قد لأمره هيا ذلك بوحيه قد نازل روح الأمين في كتب إلى كبار المرسلين والمؤمن المسلم من قد محمدا والتزم الوحيات قا وهو تصديق وإطرار عمل بما من الحق على الهادي نزل كالجزم بالله وبالملائكة وكتب ورسل كذلك واليوم الآخر وما في حشره وقادر وخيره وشره لما نقدر تضر معه المعصية وبالذنوب لا تكفر طاغية إن يجحد الدين الذي تواتر أو يستهن أو يستبح قد كافرا بالخوض في ذات العلي ودينه يشقى الذي خاطى كذا قرآنه بين الرجا والقوف كل مؤمن والأمن واليأس سبيل الفيتني ولاية كل المؤمنين أما التفاوت فبالتق واليقين وفي المشيئة العصاة المسلمون لكنهم في النار لا يخلدون والفاسق العاصي وأحرى الكافر في قبله نار العذاب الصافر وروضة قبر المطيعين من جناد ومنكر نكير جلا يسألان والكاتبون الحافظون شهدا وما لك الموت إذا حان الرضا والبعث والجزاء والعرض الكتاب كذا الصراط والموادين الحسام مواقف الحشر الظهيب الأعظم تفضي إلى الجنات أو جهنم مخلوقتان لا فناء لهما بفضله وعدله ملقوهما قليقة قبل الخلائق وكل إلى الذي كتب يمضي بأجل أشراط ذي الساعات يخرج المسيح الأعوار الدجال ثم المسيح عيسى ويأجوج ومأجوج ودابه على كل فترسل الصواب والشمس من موريبها اذ تظهر تغلاق توبة ولا تقدر ووفق طاقة يكلف البشر كصحة وسع ظهر من قبل فعل وهو لا يكون دون توفيق ذي الجلال في الذي يكون والفعل خلق من إله قادر يكسبه العبد بفعل ظاهر دفن صلاة موت المسلمين ولا تقل في أحد غير المبين وطاعة الإمام والأولاة حق إلا إذا الأمر بذنب لا تحق وبغض الفسق الفسقي وذي أمر به وبالحب لصالح البشر والصحب بغضهم فسوق وانفاق wawahub يرجى به حسن الفراق وعصمة جماعة وسنة وكذب العراف والكهنة ولو بيا أفضل من ملائكة قد قربوا أو حول عرش سارك والصالحون بعدهم كالسلسل صديق فاروق وعثم امن علي تتمه العشرات ثم البدريون يوم اوحد وبيعه والصادقون اما النساء مريمهه اسيه قديجه فاطمه عائشه وامهات المؤمنين الطاهرات وصفوه البنين منه والبنات والتابعون وهدات الأمة من سب حذا طريق الخيبه والدين الإسلام ولدينا سواه يقبل والفضل جميعا قد حواه رتابه الإسلام لما وراه او تعبد الله كأنك ترى وكل ما يمطل علي عبادة قصدا وفعلا أو وَيَثْبُتُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِبَانِ بِهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى الْهَادِي النَّبِيِّ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالصَّالِحِينَ وَالتَّابِعِينَ الْعَامِلِينَ المفلحين